صراحه استاذ احمد وفي يمكن اشكاليه في كلمة فقير انا اعتقد انه فقير الدكتور حلال ممكن يصححني هو ما قصد فقرا هو قصد فجرا بمعنى فقه يعني فقهها فقها معلم قران مش مش فجر يعني المعنى والشكاليه دي بتتحل ايوه فمي يعني واللي فجره زي حل الفاذنيه يعني اللي هو الفجره عبد الله ااا الفجره عباره عن ايه وبعدين دايما بيحصل اشكاليه برضه في النسبه اللي على البي لي لانه في برضه خبي لي اسمها البي لي وده بيقولوا البي لي بيقولوا البي عشان نفرقوا بين ال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شكرا جزيلا حقا كثير والان ننتقل للدكتور مالك بدري برضه نفس الاتجاه اللي هو التكوين الفكري والحياتي فلسفه التكوين الفكري والحياتي ويتناول الدكتور مالك من خلال تاريخ حياه الطبيب اصبع وشكري الجزيل لمن هيئ لنا هذه الفرصة من إخواننا سلانيين ومننا لقطر بارك الله فيه عادة أنا لا أقرأ عندما أقدم كلمة لكن في هذه المرة لكي نختصر الوقت فسأقرأ الورقة قراءة دراسة الرؤية الفكرية والفلسفة الحياتية لفقيد الأمة الإسلامية من خلال تاريخ حياته قبل أن أبدأ حديثي عن الرؤية الفكرية والفلسفة الحياتية لفقيدنا الحبيب أرجو أن أتقدم بأحرى التعازي لمسرطه الكريم وللأصدقائي والمحبي ولعل ما يخفف عنا ألم فراقه ما تركه من خلفه من إسهامات جليلة وكتب قيمه سطرت بمداد بمدادن لعلوا اكرم من دماء الشهداء فقديمًا قيل ان ما جرت به اقلام العلماء خير من دماء الشهداء كما ترك فقيد كما ترك فقيدنا فقيد بنين شهودا احسن تربيتهم وكان لهم خير قدوه وأحسن معين كذلك يهون علينا ألم المصيبه ما نؤمن به من قرآننا الكريم وحاديث نبينا الشريفة أن الموت ما هو إلا انتقال المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة برزخ الآخرة ومن كدر الحياة إلى السعادة الروحية التي غيبت عنا ونحن في دار الابتلاء وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وإن حرمنا من الإستماع بكلام الموتى والتعرف على أحاسيسهم فإنهم كما أخبرنا سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم من معرفة أحوالنا في حياتنا الدنيا ومن أجمل ما ورد في هذا الشأن ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي في إحيائه حين شبه الأحياء في الدنيا كالأجنة في بطون أمهاتهم حيث لا يمكنهم تصور الحياة خارج الأرحام المظلمة وأفصل حديث الغذاء الغزال بقول بأن الأجنة لا يمكنهم تصور الحياة بأرضها وسمائها وشمسها وقمرها حتى لو استمعوا لوصفها وفهموا ما يقال لهم ذلك بأن استحالة الاتصال بالأجنة في الأرحام له ثلاثة أسباب أولها عدم معرفتهم بلغة التقاكم ثم حرمان من من الخبرات التي تساعدهم في تصور الحياة خارج الأرحام وثالثها عدم مجد العصبي فنحن كما يقول الغزالي نعيش في رحم كبير كلنا عايشين في رحم دلوقت وإذا كان الخلاص داخل الرحم هو أهم رض يغزق الجنين فالخلاص الذي نعيش به أو التباعة اللي عيش بها كلنا هي هذه الأجسام نعيش في رحم كبير يموج في أرجائه كل من دب على ظهر البسيطة والحياة في هذا الرحم الكبير كما أراها توصد علينا الأبواب في سجون ثلاثة سجن الزمان وسجن المكان وسجن،, وسجن حياتنا البدائية المحدودة بنشاط أجسامنا فكما قال ابن الجوزي في كتابه القيم صيد الخاطر الناس في هذه الدنيا نياب إذا ماتوا انتبقوا فالسعداء من موت المؤمنين يعيشون في برزخ عظيم الفرق بينه وبين حياتنا الدنيا أكبر من الفرق بين أرحال الأمهات والتساع الدنيا بعد ولادة الأطفال كما أن أساليب الاتصال والتخاطب بين أرواح الموتة هي لغة روحية متطورة لا تحصر نفسها في قمقم قم ذبذبات الهواء التي تلتقطها آذاننا كأصوات متقطعة نفهمها كلغة تعلمناها ونحن في رحم الدنيا الفانية فلا سبيل إلى التخاطب مع الموتة إلا إذا انتقلنا إلى عالمهم الروحاني بعد موتنا أو قد تفتح لنا كوة صغيرة في دنيانا عندما يتوفى الله تعالى نفوسنا عند النوم فنتحرر ولو قليلا من مادية الأرض وضيق الدنيا وتتصل أرواحنا بأرواح من نحبهم ممن التحقوا بالرفيق الأعلى وقد فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجوانب الروحية وأنا وآمنوا بها حتى أنضى سيدنا أبو رضي الله عنه وصية ثابت بن قيس التي نفذت بعد استشهاده بناء على رؤيا رآها له صحابي جليل هذا ورد في كتاب الروح لابن القيب فقد قتل ثابت شهيدا في معركة الردة في اليمامة ونزع جندي مسلم مسلم درعه الثمين من جثته وخبأه في داره وطلب ثابت من الرائي في منامه أن يبيع الدرع, الدرع لسداد دين عليه فأخبر الصحابي خالد ابن الوليد بالرؤية ووجد الدرع في المكان الذي رآه في المنام وأمر أمير المؤمنين أبو بكر بتنفيذ الرؤية وبرع الدرع وسداد الدين فكانت هذه أول وصية تنفذ بعد وفاة صاحبها وفي هذا المقام يقول عبيد بن عمير لولا يقيني برؤية من مات من أحبائي لمدت من شدة الحزن وكلام سيدنا بلاد في هذا المكان المحيث عندما قالت ابنته يعني يا وحى أبتي أو كذا كرب أبتي فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم فغداً نلقى الأحبة محمداً وصحباً وإن للا استشعر روح الأخ الحبيب عثمان سيد أحمد وأنا أكتب هذه الكلمات في هذا الجو الروحي وأؤكد لأهله ومحبيه بأن لقاهه قريب فلم يتبقى من العمر إلا قليلاً خصوصاً بالنسبة لليوة طيب زي العبدين <تصفيق> لعل اختياري ليبطأي هذه الكلمة في هذا التعبين المبارد قد جاء مورفقاً لأنني عن حياة الدكتور عثمان سيد أحمد ما لا يعرفه كثير من أصدقائه وحتى بعض أقربائه فصداقتنا فصداقت انتدت لأبثر من خمسين سنة كان الحديث قلالها عن فكره وأبحاثه وخبراته الروحية والدينية وآماله المستقبلية وآلامه النفسية وخبراته الجميلة منها والمؤلمة وبعض أدقى شؤون حياتي فقد زالني مربة في عمان في عام 1963 عندما كنت رئيس لقسم علم النفس في الجامعة المردنية وقضينا فيها أياما لا تنسى وسافر في معيتي بعد ذلك بسيارتي من عمان إلى بيروت وبحكم صداقتي وتخصصي فقد وجد فيي رسن استماع الأخي المحب وصدق نصح الصديق المخلص ووجدت فيه ما لم أكن لتأخ... لأتخيله من نبل الأخلاق والكرم والصبر والصبر المكتوب عثمان سيد أحمد ناس ما يعرفوه في حياته الخاصة الصبر الذي كان يلاقيه لم أكن أتخيل, أتخيل من نبل الأخلاق والكرم والصبر المكتوم على الأذى وسوف أكتب فيما يلي بعض الجواب التي أثرت في شخصيته وصاغت فكره وفلسفة حياتي فمنها العام ومنها الخاص وأبدأ بتأثير الثقافة السودانية الأصيلة في تكوين دكتور عثمان النفسي والعلمي لقد أشرب الدكتور عثمان سيدحمة تقاليد الحضارة السودانية القروية منذ نعمة أصفاره حتى صارت سجية وطبعا ملازما له ومنظارا يقيم به أفكاره وأعماله ولا يحتاج الفرد إلى دليل على أثر بيئة السودان القرية العربية على فقيدنا لأنها خطت شلوخها على وجه الصبوح تأكيدا لعروبته وشرف قبيلته ومن أهم خصائص هذه الشخصية السودانية النمطية احترام الفرد لنفسه واعتزازه باسمه ودينه وقبيلته وفي المقابل رفضه الشديد لكل ما يمكن اعتباره اهانه له او تحقيرا لاهله وذويه ومعتقده الديني والروحي فهذه الخاصيه تعمل كالبوصله التي تقود السوداني التقليدي لنشاط والحماس او للرفض والسلوك العنيف وينبثق من هذا الخلق التاكيد على رجوله الفرد وشجاعته ومرؤته وكرمه رجولة السودان ما في شعب من الشعوب في الأرض له لغة خاصة للرجال ولغة خاصة للنساء ما فيه الآن إذا واحد من الرجال شاهد شيء واستغرد فيه ماذا يقول عوز بالله كيف يحصل هذا الشيء؟ ده شيء ما معقول يا فلان لكن المرأة بتقول شيء ها؟ أجي؟ فيه فراجل بيقول الكلمة دي؟ ما فيه لغتين مختلفتين للنساء والرجال السودان يمتاز بأشياء فعلا غريبة في الحضارة السودانية ليس هناك أم من الأمم عندها نوع من من التمييز العنصر ضد ضربير. إلا في السودان <تصفيق> حالبي ويبثق من هذا الفتوك التأكيد على رجولة الفرن وشجاعته ومرؤته وقرنه وتأثر البالب بما يستأليه من جميل المعروف الأدبي والماركي فأكثر أمثالنا الشعبية وقصصنا الفولكلورية تدور حول هذه القيم ومن صفات الثقافة السودانية التأثير العظيم للجانب العاطف في الإسلام محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي نشأ عنها أدب المديح وانتشار الطرق الصوفية وقليل من أصدقاء من تجسدت فيه هذه القيم كما تجسدت في فقيدنا الحبيب ولعل هذا ما دفعه لاختيار ترجمة السيرة النبوية لابن كثير في أربعة أجزاء باللغة الإنجليزية ونشرها في هذا المعهد العالي المبارك ومن أبهر خصائص شخصية الدكتور عثمان كما يؤكد زميله وصديقه البروفيسير يوسف فضل أنه كان أميناً مع نفسه ومع الآخرين صريحا يفسر عما في نفسه بفقة بينة وعاطفة صادقة لا يستطيع إخفاءها لأنها تفتضح في ملامح وجهه المعبر كالمرآة المسخولة لذلك وجد تأثره بالقيم السودانية التقليدية من شجاعة وكرمة وكرم ومروءة ورفضا للظلم تعبيرا قويا سديدا خاليا من النفاق وتلوين الكلام تأث... الناحية الثانية تأثر فكره وفلسفته الحياتية بموروث أجداده الأشراف يقول البروفيسور أحمد البيلي لو ما الكلام فيه أي غلط صحيحني ده ما قلت له في الخرطون يقول البروفيسور أحمد البيلي عميد أسرة البيلياء أن الجد الأول لآل البيلي هو السيد أحمد البيلي القادم من قرية بيل في اليمن وهو من آل البيت وله شجرة موثقة تثبت نسبته وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتها في منزل البروفيسور أحمد البيلي مكتوب مع الذهب وكان من مدرسي القرآن في المسجد الحرام بمكة المكرمة وكان له أصدقاء من الحجاج السودانيين حببوا إليه الهجرة إلى بلادهم لتدريس القرآن في بلاد هي أحوج من الحجاز لهذه المهمة المقدسة فعبر البحر الأحمر في القرن العاشر الهجرة مع صديق يمني كان زميلا له في تدريس القرآن بالمسجد الحرام فتزوج صديقه في مدينة التامر واستقر بها ونشر الخلاوي والكتاتيب القرآنية وعرفت ذريته فيما بعد باسم الكتاياب نسبة إلى اسمه أما أحمد البيلي فقد قال لصاحبه لا أتزوج إلا من حسينية أو حسينية من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد ضالته في بلد في بلدة مورو مورا في الضفة المقابلة من البيلي لمدينة كورتي حيث تتزوج ابنة الشيخ سراج الدين أبو تمر الذي كان قد أسس خلوة, خلوة مشهورة لخدمة القرآن الكريم وهكذا،, وهكذا فقد ورث الدكتور عثمان شرف الانتساب لأهل بيت النبوة عندما أولد في الثلاثينيات في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي في قرية منصور كوتي وفيما أرى فقد ورث ورث البلياب من جدي احمد الجيلي في عظيمتين كان لهما اثر واضح في تشكيل فكر فقيدنا الراحل اولهما الذكاء الخارق وثانيهما الطموح الشديد وعلو الهمة فقليل جدا من الاسره السوداء الاسره السوداء الاسره السودانيه من تجد فيها هذا العدد الكبير من النساء في المجال ممن تحصلوا على اعلى الدرجات العلميه ومن منشغلوا ارفع المناصب في السودان أترك هذه الناحية وأأتي إلى موضوع لم يطرق من قبل برضو أخذت جزء جزئيا من عثمان وجزء من البروفيسور أحمد البيلي لم يحدثني الدكتور عثمان سيد أحمد كثيرا عن والدي الذي كان يعمل موظفا في مدينة عطبرة التي ترعرع فيها فقيدنا ودرس فيها المدرسة الأولية والوسطى فقد عمل والده في وزارة المواصلة وعاد إلى قريته منصور في شمال السودان بعد أن بلغ سن المعاشر. أما الدكتور عثمان فقد وصل تعليمه الثانوي وحتى ذهب إلى الجامعة وإلى بريطانيا. ويحدثني الأستاذ أحمد البيلي بأنه ربما كان أثر والدته عليه أعظم فقد كانت من أذكى نساء البيليار وكانت لها هيبة واحتراما لدى أهلها ومعارفها. وكانت ممن يلجأ إليها للمصر ولحل المشاكل بين الأخرباء والأزواد لكن الشخص الذي كان له نصيب الأوفر في تشكيل فكرة الدكتور عثمان سيد أحمد هو أخاله الشيخ المكي البكري الحنفي البيلي الذي تولى مشيقة الطريقة القادرية الصوفية في مدينة أمدرمان ولهذا العالم قصة طريفة يحكيها ابني أخته البروفيسير الشيخ أحمد البيني تؤكد ما ذهبنا إليه من ذكاء البلياب الحال وطموح معلوه متهم. فقد هاجر المكي من قرية إلى عاصمة السودان تلبية لرغبة خاله محمد بيك السيد الذي ساعده في تنينه في الشرطة. لكن والدت والدته اعترضت على هذه الوظيفة فعمل محصلاً كمساري لقيمة التذاكر في الترام الذي كان يربط بين مدن العاصمة المثلثة لكن ذكاءه وطموحه لم يسمح له بالبقاء في هذه الوظيفة المتواضعة فذهب إلى صديق يدخن اللغة الإنجليزية واتفق على أن يعلمه القرآن الكريم الذي كان يحفظه مقابل تعليمه اللغة الإنجليزية وما مرت الأيام والشهور إلا وقد أتقن اللغة الإنجليزية كلاما وكتابة فصادف يوما أحد المفتشين الإنجليز في الترام وتحدث معه بلغته فتعجب المفتش من قدرته اللغوية وأمر بتعيينه موظفا في الحكومة ففرح بهذا العمل الجديد لكن القدر كان قد خط له طريقا آخر لم يكن في حسبانه اشتهر الشيخ عبدالباقي المكاشفي في قرية الشكينيبة، وكثر أدباعه بدرجة أفزعة المستعمرين الإنجليز من نفوسه واحتمال قيامه بثورة مهدية جديدة، فنفوه إلى أمدرمان، اتصل المكي بالشيخ عبدالباقي، ووجد فيه إخلاص الشيوخ، وزهدهم في الدنيا وحبهم الشديد لله والرسول فترك طريقته الختمية وتتلمذ على المكاشف وتوقض بينهما علاقة الشيخ بمريده فأمره المكاشف الاستقالة من العمل الحكومي والتفرر لتعليم الناس وتسليكهم الروحي وحل مشاكلهم ففعل وبنى بيته في أمدرمان وفتح بابه ليلة ونهارة للزوار وطالبي العلم وكان كاتب على بيته علامة وجودنا فتح الباب الناس الكبار كلهم. أسهبنا في الحديث عن الشيخ مكيس بكري لأننا نعتقد بأنه هو المربي الذي لعب دورا كبيرا في صياغة الفكر الروحي والتوجه الإسلامي للدكتور عثمان. ففي منزل الشيخ البكري في حي العرضة بأم سكن عثمان سيد أحمد في أوقات متفرقة حيث كان يتلقى أدب الدارسين وإخلاص المربين ويشاهد الكرامات والخوارف التي تظهر على يد عمه البكري ولعل عثمان قد وجد في الشيخ البكري ما لم يجده في والده فقد حدثني كثيرا عن عجابه بهذا الشيخ الموقوف وعن تربيته له وعن تشجيعه له في زمن كان الحصول على التعليم المتوسط والثانوي هو غاية ما يصب إليه عامة السودانيين وحدثني عن الإلهامات التي أليمها الشيخ في شأن نجاحه في الشهادة الثانوية وقبوله في جامعة الخرطوم وعن اختياره للدراسات العليا في إنجلترا وذلك قبل حدوثها مرحلة نضي الفكري دي إنجلترا مرحلة مدد الفكري واكتمال قدراته القيادية في جامعة الخرطوم على أن الدكتور عثمان رغم تأسره بالشيخ المكي لم يتابعه إلى نهاية الطريق بالانخراط في الصفية القادرية لأن عثمان كان بطبعه ميالا إلى النشاط الحركي كما كان يتمتع بصفات قيادية واضحة ظهرت في اختيار زملائه له للقيادة في الثانوي وفي جامعة الخرطوم وفي تبوي مناصب أكاديمية وإدارية هامة كعمادة كلية الآداب وعمادة شؤون الطلاب وما من إدارته للمجلس القومي للتعليم العالي وزارة التربية لذلك كانت صوفية خاله التي تدعوه إلى البعد عن الناس وعدم الظهور تتناقض مع طموحه وموهبته القيادية لكن التربية الصوفية عمقت في وجدانه محبة الخير وخدمة الناس كما عمقت في وجدانه كراهية الضرم وكراهية التطرف ولعل هذه الصفات هي التي شجعته في بداية حياته للاكتحاق بالجبهة المعادلة للاستعمار البريطاني وإزلاله المواطنين رغم يساريتها ومعارضته بعد ذلك لتطرف الشوعيين ومواقفهم الإحادية وبعض ظهور جماعة الأخوان المسلمين وسيطرتها على اتحادات الطلاب لم يجد في نفسه ميلا إلى الانضمام لركبهم لربه لأنه كان يرعى فيهم ملامح التطرف التي ينفر منها بطبيعي ولعل هذه الصفات هي التي أهلته لقيادة اتحاد جامعة الخارطون ممثلة لجماعة المستقلين الذين رفضوا التحزب لليمين أو لليسار يؤكد صديقه الحميمة الأستاذة الله بحاج يوسف بأن نشاطه في اتحادة الطلاب لم يكن محدودا في إطار وطني سوداني بل تعداء إلى فاق عالمية فكان يمثل الطلاب السوداني في الاتحادات العالمية تأثير الهجرة إلى ميجيريا واتساع دائرة بالفكرة اهتمامه بالفكر الإسلامي بعد أن فصلوا الحكم الشيوعي للسودان مع زملائه في جامعة الخرطوم في الستينيات من القرن الماضي رحبت به جامعات نجيريا لما من من أبحاث منشورة, منشورة وشورة في الميدان التاريخ الإسلامي فالتحق بجامعة الزارية حتى تم التبقيتهم إلى الدرجة الأستاذية وعندما تغير الحق في السودان بعد أن قلب الرئيس جعفر نميري للشيوعين ظهر المجل رجع البروفيسور عثمان سيد أحمد بن لكنه رجع بوجه غير الذي سافر به إلى نجري ويتفق مع الأستاذ دفع الله الحاج يوسف بأن الفترة التي قضاها في نجريا قد سقلت فكره ووسعت مداركه للإسلام فلم يعد انتماؤه للإسلام في حدود العاطفة الدينية التي اتسب جلها من صوفية خاله وبساطة الحياة مع أهله في القرية بل اتسعت لتحمل لواء تصور شامل للحياة بتاريخها وسياستها واقتصادها وجميع أنشطتها هل كان هذا التبدل بمثابة ردة الفعل ما لقاه من بطش الشيوعيين ومعاداتهم للفكر الديني ومسبب فصله من الجامعة؟ هل هذا هو كان السبب؟ أم كان هذا التغيير من تاثير الحياة الجامعية والفكرية في نيجيريا في ستينيات القرن الماضي وما كان لها من صراع مع العلمانية الغربية والمسيحية وما لها من تاريخ الناصر لزعماء من أنفاء العزمان دانفوديو الذين نصروا الإسلام بالفكر والسيف او لعل الأمر كان مزيجا من الناحيتين فما لاقاه من الشيوعيين هيئه لتلقي الفكر الإسلامي الشامل بصدر الرحل وسواء كان التغير الذي حدث لفكره من الأمر الأول والثاني أو لمزيد بينهما فإن الدكتور عثمان رجع إلى وطنه بتصور أشمل من العطفة الدينية المحدودة ومن التحزم لجماعة إسلامية منغلقة حيث أصبع جل همه الاهتمام بما يفيد الأم الإسلامية وفي سبيل ذلك قبل الإشراف على المجلس القومي للتعليم العالي حتى يكون جهده عاما شاملا ولا ينحصف في عمله كأستاذ جامعين ويحدثنا الأستاذ دفعان الحاج يوسف الذي كان حينذاك وزير التعليم العام يحدثنا بأن عثمان أبلى بلاء حسنا في تطبيق خطة التعريب وأسلمة العلوم ثم اتزعت دائرة نشاطه في خدمة الأمة الإسلامية ليصبح وزير للتعليم ولعل انتاجه الذي ختم به حياته في مؤسسة قطر المباركة في كلية الدراسات الإسلامية يمثل الحركة الأخيرة في اتساع دائرة نشاطه العلمي والإسلامي وكأنها كما يقول الشاعر اندياح دائرة في لجة الماء يلقى فيه بالحجر فنراه ينتقل من أستاذ إلى عميد للطلاب إلى مدير المجلس القومي وزيرا ثم وزير للتعليم في وطني في سلم تتسع حلقاته لتعم الفائد لجميع الدارسين فلما أكمل ما كان يصب إليه في خدمة لأهله انتقل إلى تقديم خدماته العلمية إلى العالم الإسلامي فالكتب القيمة التي أشرف على ترجماتها للغة الإنجليزية أصبحت وقفا وصدقة جارية يتفيئ ظلالها بإذن الله في جنة الخل ذلك بأن الناطقين باللغة الإنجليزية من المسلمين والعلماء هم أبعاد مضاعفة بالنسبة للناطقين في العربية الله كل خير وطيبة راه بارك الله